فضيلة شيخ يشاع في بعض القرى أن الحائد إذا مست يدها اللبن يتجبن وإذا نزلت إلى الأرض الزراعية تأثرت بها بعض المزروعات فلا تنضج ثمارا فما صحة ذلك ذكر ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث أن المرأة الطامث أي الحائض تدنو من اللبن لتسوته أي تخلطه وهي منظفة الكف والثوب فيفسد اللبن وقد تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس فيه من غير أن تمسها وجاء في كتاب محاضرات الأدباء في الراغب الأصبهاني أنهم قالوا إن الطامثة تدنو من إناء اللبن لتسوته فتفسده ومن أجل ما عند الحائض من إفرازات ضارة كان اليهود يقولون إن أي شيء تمسه الحائض ينجس ويجب غسله فإن مست لحم القربان احرق بالنار ومن مسها أو مس شيئا من ثيابها وجب عليه الغسل فما عجنته أو طبخته او غسلته فهو نجس حرام على الطاهرين حل للحيض ولعل مما يفسر هذه الظواهر ما نشرته مجلة الحوادث اللبنانية بتاريخ أول نوفمبر سنة 1974 أن المجلة الطبية البريطانية ذي لانست ذكرت القصة التالية تسلم أحد الأطباء باقة زهور فأمر الممرضة بوضعها في الماء فامتنعت ثم أرغمها على وضعها وبعد بضع ساعات ذبلت الزهور وأخبرت الممرضة الطبيب بأن هذا سبب امتناعها عن وضعها في الماء فإن الزهور تذبل كلما مستها وهي حائط والتفسير العلمي لذلك أن جلد المرأة الحائض يفرز مادة تسمم النبات، وزعم بعض الأطباء أيضا أنهم لاحظوا ظاهرة غريبة لدى بعض النساء وقت الحيض، وهي أن جلد الأصابع يكتسي ببقعة سوداء تحت محبس الزواج. ولاحظوا ايضا أن المرأة المقبضة النفس أو النفس قد تفرز مادة خاصة مضرة للأزهار أيضا وجاء في عجائب المخلوقات للقزوين غرائب مماثلة عن الحائض وذلك كله يفسر معنى الأذى في الحيض والأمر باعتزال القربان حتى ينتهي no